أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقالتين والمفقين والمفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجري لله ومن انتبعك وقل اهتدوا ويتولوا فإنما عليك المناظر والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبيين بغير وَإِذْ قَالَتُ لِلْمَلَائِكَةِ